أو يكون لك بيت من زخر في أو ترقى في السماء ولن من لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه إن سبحان ربه الكتب إلا بشر الرسل